اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا او وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبرا شقيا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 mubin